يعلم ماَا يَلج في الأررض وماَا يخْرج مِنْهَا وَما ينزِلُ منِ السَّماءاءِ وَماَا يعْرج فيِيهَا وَوهو الرَّحيمُ الغَفور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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي ما هو الطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وأعملوا صالحا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 يات املوا على داود شكرا وقليل من عباده يشكون فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم الأرض تأكل من سآته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل, ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذاتي أكل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 لا يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين نجعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض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 وَقَالَ الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا. اِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَن دَدا وَأَسِرُّ نَدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ هل هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا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 ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عند لا جلفا الا من امن الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء يوفى بما عملوا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 يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ يَأْكُم كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَن تُرْنِيَ نَا مِنْ دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا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 وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وَمَا آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وَكَلَّمَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِنْ عَشْرِ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْلِمِينَ أَتَقُومُونَ لِلَّهِ مُسْلِمِينَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ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 إنهم كانوا في شك مريبا